وسارعوا إلى نعفرة من ربكم وجنّة عرضها, وجنة عرضها السماوات والأرض عدّة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء وَغَيْرَ الظَّالِمِينَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ ذكروا الله فاستغفرو لذنوبهم وَمَن يَغْفِر الزُّنُوب إِلَّا اللَّه وَلَم يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُم مَغْفِرَةٌ مِن رَبِّهِم وَجَنَّات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 فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ولا تهنوا احزنوا وانتم الاعلى وانتم الاعلمون ان كنت مؤمنين ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثل وتلك الايام نداولها بين الناس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 ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولم يعلم الله ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوا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 على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجز الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وَمَن يُرِدْ سَوَاءَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ سَوَاءَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وكَأَيٍّ مِن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبٌّ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا غُفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أقدامنا, وسبت أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ سَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ سَوَابِ الْآخِرَةِ والله يحب المحسنين